ياكلون الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق وجعلنا بعضكم لبعض ف ت ن ة أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا الملاء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 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مخيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا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 انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لن يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما